بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على اشرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن المبعوث ر ح م ة للعالمين عليه وعلى آ ل ه و ص ح ا ب ة و المهتدين بهديه ا ل د ا ئ ي ن بدعوته أ ت م ا ل ص ل ا ة و أ ج م ل التسليم وبعد يقول الله جل وعلا وذكر ف إ ن الذكر ت ن ف ع المؤمنين ويقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدين ا ل ن ص ي ح ة الدين ا ل ن ص ي ح ة قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال ا ل ص ح ا ب ة لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم هذا الحديث العظيم الذي جمع المبلغ عن الله ل ي ا ل ث ل ا ث المبعوث منخذا ل ل ب ش ر ي ة جمع الدين فيه بين أ ن الدين ا ل ن ص ي ح ة وبين لمن هذه ا ل ن ص ي ح ة ا ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم اشد الناس حرصا على العلم و أ ع ظ م الناس توقيا لما يضر جربوا ا ل ج ا ه ل ي ة وظلامها وعرفوا الفتن و أ خ ط ا ر ه ا وعاشوا في ج ا ه ل ي ة جهلاء ف أ ن ق ذ ه م الله جل وعلا برسول الهدى ورسالته و أ خ ر ج ه م من الظلمات إ ل ى النور لما قال هذه ا ل ك ل م ة قالوا لمن يا رسول الله لانهم يحبون ان يعرفوا لمن تبذل هذه ا ل ن ص ي ح ة وما سبب جعل الدين فيها ف ق ر ل ل ه لله ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين ا ل ع ا م ه ف ا ل ن ص ي ح ة لله اخلاص ا ل ع ب ا د ة في و ج ه الكريم ا ل ت ع د ب بما شرعه ل ع ب ا د ة احلال ما احل سبحانه وتحريم ما حرم الا ويشرك به جل وعلا وهذه ا ل ن ص ي ح ة لله هي التي بعث الرسل من اولهم الى اخرهم بها و بتحقيق مقتضاها أ ن لا يعبد إ ل ا الله ما من رسول أ ر س ل إ ل ا ب د ع و ة التوحيد ب ا ل ن ص ي ح ة التي بينها رسول الهدى صلى الله عليه و سلم ما من نبي إ ل ا و نصح ل أ م ت ه و أ د ى هذه ا ل ن ص ي ح ة و لكن أ ك م ل النصحاء و أ ع ظ م ه م بيانا و أ ج ل ه م إ ي ض ا ح ا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أ و ض ح معالم هذه ا ل ن ص ي ح ة و أ ب ا ن محجتها ودعا ل ن ا س إ ل ى التقيد بها و ن ع ظ م عليها بالنواجذ ا ل ن ص ي ح ة لله الا ي ع م د سواه أ ن ي ت ب ر ع من كل ما يكرهه الله جل وعلا ويرفضه ويمنعه وقد أ ف ل ح ت أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا بالتزام هذه ا ل ن ص ي ح ة والتقيد بادابها والعظم عليها بالنواجذ و د ع و ة الناس إ ل ي ه ا وحملهم على التزامها فبذلك ذا نت لهم الدنيا و ث ل و ا عروش الملوك ا الجنابره الذين لن يدينوا لله دين الحق هذه ا ل ن ص ي ح ة ما أ ش د ح ا ج ة المسلمين اليوم إ ل ى أ ن يحققوها ويقوموا بها حق القيام ويتمسكوا بها صادق التمسك ل أ ن بها عزهم وسلامتهم وارتفاع أ م ر ه م وعلو ش أ ن ه م وانتصارهم على أ ع د ا ئ ه م ل أ ن الله ناصر من ينصره مدافع عن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وهم عن ا ل ن ص ي ح ة ا ل ن ص ي ح ة لله أ ن ينكف المرء عما حرم الله عليه و أ ن يتمسك بما شرعه لعباده و أ ن تكون ع ل ا ن ي ه و س ر ي ع ت ه سوى إ ذ ا خلا علم أ ن الله مطلع عليه في خلوته و أ ن ه ما من ح ر ك ة يتحركها ولا ك ل م ة يقولها ولا عمل يعمله إ ل ا وهم ح س ن عليه ما يلتهم ن قول إ ل ا لديه رقيب عتيد ربه جل وعلا يعلم السر و أ خ ف ى سواء منكم من أ س ر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسالم بالنهار يسمع السر ويعلم السر والنجوى فمن ا ل ن ص ي ح له ان تعلم في حال خلوتك واستشرارك في منزلك او في اي مكان ان ربك مطلع عليك وانه سيوقفك على اعمالك يوم الجزاء والحساب يوم يندم المفرط ويتمنى ا ل ع و د ة و ع ي ه ا ت ف ن ف ل نفسك انك حصل لك هذا الموقف ثم استيقظ من تفكيرك لترى انك في الدنيا فاحسن التحول اذا كنت في غ ف ل ة الى اليقظه والانتذار و ع ظ على ا ل ن ص ي ح ة لله جل وعلا ب ن و ا ج د ك و تمسك بها إ ذ ا ا ل ت ف س ذ ت ف س ا ت ف س ا ل س ا ل ت فسالت فسالت ف س ا ا س ا ت ف س ت ف س ا ت ف س ا ل س ا ل ت فسالت فسالت ف س ا ا س ا ت ف س ت ف س ا ت س ا ت فسالت فسالت ف س ا ل ا ل ت ف س ل ت ف ا ل ت ف ا ل ت فسالت ف س ا ت ف ا ل ت فسالت فسالت ف س ا ل ا ل ت فسالت فسالت ا ل ت فسالت فسالت فسالت فسالت ف ا ل ت ي س ل ا ل ت فسالت فسالت فسالت ا ل ت ف س ل ت ف س ا ل ا ل ت فسالت س ا ل ت ف ي ا ل ا ل ف س ا ل ت ا ل ت ف س ا و إ ن م ا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن المتمسكون بهذه ا ل ن ص ي ح ة الجادون في الاحتفاظ بها هم أ ه ل الخير والفلاح الدين النصيحه لله بعباده ت و إ ق ا م ة شرعه و ح م ل ه من تستطيع حملهم من عباده على طاعته واتباع ش ر ي ع ة أ ن تكون صادقا في تعاملك مع الله أ ن تتصور الحساب والموقف بين يديه ثم تهيئ ا ل ع د ة لذلك اللقاء ف أ م ا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواء ف إ ن ا ل ج ن ة هي ا ل م أ و ى المقام لا بد من حصوله و ا ل ت ر ج ع ل إ ح د ى المنزلتين امر محقق فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير والناصح الحاذق الحازم من يستعمل نفسه في حياته في م ا ي ع و د علي ها ب ا ل ن ج ح و ا ل س ل ا م ة و ا ل س ع ا د ة وسدد ا ل ا و ا ل ل ه ج ل و ع ل ا لمياتو كان ا ذ ر ا ر س ل ا ه ر س ل م ب ش ر ي ن و م د ر ي ن و ق ا م و بما ك ل ف و ب ة وكما ر ه م قياما بذلك نبي ا ل ر ح م ة ونبي ا ل ما حمص ة ل ى الله عليه و س ل م فما فرق امرا ي ق ر ب ن ا إ ل ى سعادتنا وسلامتنا في دنيانا و أ خ ر ا ن ا إ ل ا و أ و ض ح ه و أ ب ا ن ا وما ترك أ م ر ا يدرينا من سخط الله ويعرضنا لعقابه وعذابه إ ل ا ووضحه وحذرنا منه حتى تركنا صلى الله عليه وسلم على ا ل ح ج ة البيضا التي ليلها كنهارها والتي لا يزيغ عنها إ ل ا هالك ونعوذ بالله ان نكون من ا ل ه ا ل ف ي ن فلتحرص ي ه ا المسلم على ان تتمسك باداب واهداب هذه ا ل ن ص ي ح ة لله ولكتابه الله اغنى الاغنياء فهو الغني الحميد الذي لا تنفعه ط ا ع ة الطائعين ولا تضره م ع ص ي ة العاصين كما قال جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي يا عبادي إ ن ك م لن ت ب ل و ا ضري فتضروني ولن ت ب ل و ا نفعي فتنفعوني إ ذ ن ي أ م ر ن ا ليجازينا وينهانا لئلا يعاقبنا فهو أ ر ح م بنا من ا ل و ا ل د ة بولدها سبحانه وتعالى كما أ خ ب ر بذلك عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم اجتهد أ خ ي المسلم في ا ل م ح ا ف ظ ة على هذه ا ل ن ص ي ح ة و النصيحه والنصيحة لكتاب الله أ ن نكثر من تلاوته و أ ن نتدبره و أ ن ن ت ع د ب بادابه و أ ن نعمل بما فهمنا من احكامه و أ ن نتقرب إ ل ى ربنا جل وعلا ل ك ث ر ه تعال هده و تدبره و تعلمه و تعليمه ف إ ن هذا ا ل ق ر آ ن العظيم هو حبل الله المتين فيه ا ل أ خ ب ا ر التي لا يتطرق إ ل ي ه ا شك و ا ل أ و ا م ر التي بها تتحقق ا ل م ص ل ح ة العظمى و ا ل س ع ا د ة الكبرى فيه الهدي والنور والسداد و ا ل س ع ا د ة من تمسك به هدي ومن دعا إ ل ي ه صدق ومن حاكم إ ل ي ه انتصر هذا ا ل ق ر آ ن العظيم تلاوته عباده وتدبره خير و ر ح م ة ثم إ ن ثواب قراءته أ م ر لا ي أ ت ي على الحصر من ق ر أ ا ل ق ر آ ن فله بكل حرف عشر حسنات إ ل ى ما ل ن ه ا ي ة إ ل ى مائه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اقول ا ل لا م ي م حرف ولكن أ ل ا حرف ولام حرف وميم حرف فكم في ا ل ق ر آ ن العظيم من الحروف فاذا ق ر أ ت فلتكن قراءتك قراءه تعلم وتدبر وقراءه احتساب ورجاء للمثوبه من رب العالمين واجعل لذتك وسعادتك وسرورك باستماع كلام الله إ م ا بتلاوتك له و إ م ا باستماعه من تاليه وتامل ما فيه من نداء وما فيه من امر وما فيه من أ خ ب ا ر فكلها خير ا ل عظيم إ ن كان فيه نداء يا أ ي ه ا الناس يا بني آ د م يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ف ع ل م أ ن ك فرد من هؤلاء ا ل و ا د ي ن فانتبه لما فيه من خطاب إ ن كان أ م ر ا ل ع م ل فبادر للعمل ل م ا تقدر عليه و إ ن كان نهيا فكن أ س ر ع الناس انتهاء والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ما امرت به افعل ما تقدر عليه وما نهيت عنه فاجتنبه ولا خيار لك يقول المبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم المبين للعباد ما نزل ع ل ي ه من ربهم اذا امرتكم بامر ف ا ت و منه و ا استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ت ع م ل ه ذ ا ا ل ق ر آ ن ا ل ع ظ ي م و ا ك ث ر م ن ت دبر ه و ا ح ف ه منك م دبر و احسن منك و احسن منك و احسن منك و احسن ل منك و احسن منك ا و احسن منك ا و احسن منك و احسن م ت ي تفسير ا ل ق ر آ ن العظيم لتكون على ضينه ّ وفهم مما ت ق ر أ ولا ت ص م ع ب أ ن تفهم كل شيء ل أ ن تدفر م ر ا ج ع ة قد تعوقك عن ك ث ر ة ا ل ق ر ا ء ة واجمع بين هذا وذاك ثم احرص على الانتفاع بما فيه من ا ل أ و ا م ر فان الخير العظيم كله في ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل س ن ة المصطفى م ب ي ن ة و م و ض ح ة و م ر ش د ة لما اشكل من هذا ا ل ق ر آ ن او ما اجمل فيه النصيحه لكتاب الله العمل به تتجنب ما نهاك عنه وتعمل ما تقدر على ما امرك به وتتادب بما فيه من الاداب فان اعظم الاداب و أ ك م ل ه ا و أ ج ل ه ا قد اشتمل عليه هذا ا ل ق ر آ ن العظيم اشتمل على كل ما يحتاج إ ل ي ه الناس في علاقات دين بينهم في بيوتهم مع أ و ل ا د ه م واهلهم وزوجاتهم مع إ خ و ا ن ه م مع أ ع د ا ئ ه م في السلم والحرب مع من ولاه الله أ م ر ه م ا ل ق ر آ ن لا ياتي ه ا ل باب ل م ي ن ه و ي ه ل ن الله ي ل ا م ن خ ل ف ه ل أ ن ا ل ذ ي أ ن ز ل ه خ ا ل ق ا ل خ ل ق ا ل ع ا ل م ب ح ا ج ا ت ه م ا ل م ط ل على مشاكلهم على م ش ا ك ل ه م ش ل ا ي ع ل م م ن خ ل ق ل ى ا ل ا ل على ا ل ا ل خ ب ي ر ا ل ن ص ي ح ة ل ه ذ ا ا ل ق ر آ ن ا ل ع ظ ي م ت ع و ي ا ك م ل ك ا ل س ل ط ا ن ع ل ي ه م م ن ا ك ل و ل ر ي ة ب ا ل إ ل ى ا ا ك ل ا ل م ش ا ك على ا ل م ش ا ك على ا ل م ش ا ك وحفظه و التلذذ بمناجاته فهذا الكلام ا ل ق ر آ ن كلام من يجب أ ن يكون أ ح ب من كل أ ح د في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و من أ ح ب محبوبا صادق ا ل م ح ب ة تلذذ بسماع كلامه و ت ر د د كلامه و شعر بالانس و الغبطه كلما اعاد و ا ب د في ك ل ا م ه ولا شك ان الله جل وعلا يجب ان يكون احب ا من كل شيء لا يؤمن الانسان حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما كما جاء في الحديث الصحيح النصيحه لهذا ا ل ق ر آ ن الكريم ان يظهر اثره عليك في سلوكك وتعاملك مع الناس وسكينتك واخذك الشيء وتركك اياه في حال غضبك ورضاك يظهر أ ث ر هذا ا ل ق ر آ ن العظيم على سلوكك فهذا من ا ل ن ص ي ح ة لهذا ا ل ق ر آ ن العظيم و ا ل ن ص ي ح ة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم لصادق ا ل م ح ب ة وكامل ا ل م ت ا ب ع ة وعظيم ا ل ن ص ر لسنته و ا ل إ ي م ا ن الصادق ب أ ن هنا ط ر ي ق إ ل ى الله إ ل ا ب م ت ع ب ع ت ه و لا ل وسيله لدخول ا ل ج ن ة إ ل ا بمتابعته و طاعته يقول عليه السلام كل أ م ة ي د خ ل و ن ا ل ج ن ة إ ل ا من أ ب ى فعجب الصحابه قانونا ي أ ب ى ج ن ة ا ك ل ه ا دائم وظلها ج ن ة فيها ما لا عين رات ولا ا و ن سمعت ولا خطر على قلب بشر من يابى دخولها من يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد ابى فالنصيحه لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحقيق معنى شهاده في ان م ح م د رسول الله أ ن تحبه صادقا و أ ن يظهر أ ث ر حبك له على سلوكك و عملك مع الناس و تعاملك مع سنته و غيرتك على دينه و اهتمامك بنشر دعوته و التخلق ب أ خ ل ا ق ه فقد كان عليه السلام أ خ م ن الناس ع ذ ب ا و خلقا و أ ج ل ه م تعليما و أ ع ظ م ه م تحملا للخلق ل أ ن الله اختاره خيارا من خيار صلوات الله و سلامه عليه ا ل ن ص ي ح ة له أ ن تعظم سنته و تعلم أ ن ه ا الوحي الثاني و أ ن ه ا ا ل م ب ي ن ة لما ا س ت غ ل ق على الناس من مقاصد ا ل ق ر آ ن العظيم وما أ ش ك ل عليهم و أ ن ه ا ا ل م و ض ح ة لما أ ج م ل في هذا الكتاب الكريم و أ ن الله أ م ر ب ا ل أ خ ذ بها والعمل بمقتضاها في كتابه الكريم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا امرنا ربنا ان نعمل بما امر به نبينا صلى الله عليه وسلم النصح له ان نعلم ونوقن ان كل ما امر به صلى الله عليه وسلم فهو خير ونصح للعباد ومصالحه حققه لا شك ف ذلك ومن شك بهذا فقد شك في اصل دينه كل ما ثبت عن سيد الخلق أ ن ه قال و ا م و أ م ر به فهو الحق والهدى والخير والفلاح ل ل أ م ة وبقدر ما ت أ خ ذ من هذه ا ل أ و ا م ر وتحسن من هذه ا ل م ت ا ب ع ة تحصل على في مقابل ذلك على ما يقابله من الخير والسداد و ا ل س ع ا د ة والامر و ا ل أ م ا ن والكمال و ا ل س ل ا م ة من ا ل أ د و ا ء وسائر المحن و ا ل ب ت ن ان ر ص ح لهذا الرسول الكريم أ ن نعلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم مات يوم مات وقد أ ك م ل الله به الدين ف أ ص ب ح الدين كاملا لا يحتاج إ ل ى ز ي ا د ة أ ح د شاملا لمصالح العباد لا يشد عنه شيء من المصالح منطور على كل حل, على حل كل م ش ك ل ة من مشاكلهم لا تعرض م ش ك ل ة الا وفي هذه ا ل ش ر ي ع ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل ك ا م ل ة حلها والخروج من مازقها اذا احسن العباد و ر ا ج ع ه هذه ا ل ش ر ي ع ة والنظر في مقاصدها ومطالبها النصح لهذا الرسول الكريم وعصر العذاب معه وذلك بتعظيم س ن ة والتسليم لخبره والانقياد لامله وكما لخص بعض اهل العلم معنى شهاده في ان محمدا رسول الله قال طاعته فيما امر و ت ص ل ي ق ه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا أ يعبد الله إ ل ا بما شرع الدين كامل وربنا يقول اليوم اكملت لكم دينكم و اثلمت عليكم نعمتي و روجت لكم الاسلام دينا فمن النصح لهذا الرسول العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه و سلم ان نعلم ان الدين كمل و ل ن يمت حتى اكمل و ابان لامته أ ص و ل الدين وفروعه حتى تركهم على أ م ر منهج واضح وفي أ م ر لا ريبه فيه صلوات الله وسلامه عليه و إ ن م ا يهلك من هلك بعدم إ ح س ا ن ه المراجعه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أ و لاتباع الهوى وقد قال الله جل وعلا لنبيه داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد نسال الله ا ل ع ا ف ي ة من النصح لهذا الرسول الكريم عليه ان ل الصلاة والتسليم نجتهد في محبته وتحقيقها واظهار اثرها, أثرها وذلك بحسن متابعته ومن الله وبحمد الله وبعظيم فضله و ج و د ه على عباده أ ن الله جل وعلا ترك س ي ر ة نبينا صلى الله عليه ل و س م م ح ف و ظ ة لنا سيرته في بيته في منزله في مسجده هذا المسجد المبارك الذي انبعثت منه أ و ل ى سرايا سراي ا ل إ ي م ا ن وقوائف ا ل خ ي ر و ا ل ث ق ى والدعوه إ ل ى الله احواله في منزله بين ا ه ا ل ن ا نساءه رضي الله عنهن وارضاهن حاله في الحرب والقتال في السلم والعهد في الوعد والوفاء في العطاء في الجود والكرم في ا ل ش ج ا ع ة كل ذلك مما حفظنا بحمد الله حتى إ ن الواحد منا إ ذ ا ق ر أ شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ك أ ن م ا يشاهد حركاته و أ ع م ا ل ه صلى الله عليه وسلم وهذا من فضل الله على هذه ا ل أ م ة ا ل م ب ا ر ك ة وجميل لطفه بها ل أ ن ه ا ا ل أ م ة التي لا أ م ة بعدها فيا ختام ا ل أ م م ورسولها خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء وشريعتها المهيمنه على الشرائع فكلما أ ص ا ب ت الناس غفله رجعوا إ ل ى سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم إ ن كان في العطاء فهو أ ك ر م الناس و إ ن كان في التحمل فهو أ ع ظ م ه م تحملا و إ ن كان في الصدق والوفاء فهو اوفى البريه ة و ح م و إ ن كان في ا ل ش ج ا ع ة فهو ا ل ش ج ا ع الذي لا يماثله ش ج ا ع ه و إ ن كان في صدق ا ل ل ه ج ة وجميل التعليم وعظيم ا ل ش ف ق ة فهو الذي وصفه الله ب أ ن ه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى ل ل ا هذا عليه وسلم ه النبي الكريم النصح له المحافظه على دينه ونشر س ل ت ه بين الخلائق وعظنا ت ح ر ي ه م من ا ل ب د الممادة في صلى الله عليه وسلم كما العرباض ابن سارية رضي الله طبعا لسنته صلى عليه وسلم الذي يقول عنه فيه ع في حديث رضي و رسول الله صلى الله عليه وسلم م و ع ظ ة ب ل ي غ ة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله ك أ ن ه ا م و ع ظ ة م و د ع ف أ و ص ن ا الشان في ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يفارق أ ح ب ا ب ه و اهله يودعهم و يوصيهم ف أ ح س ا ل ص ح ا ب ة ب ن ا ل ك فقال و اوصيكم أ بتقوى الله تقوى الله جماع الخير ل أ ن تقوى الله أ ن تجعل بينك وبين عذابه وقايه ولا و ق ا ي ف من عذاب الله إ ل ا ب ط ا ع ة الله ولا تتحقق ا ل ط ا ع ة الا باخلاص العمل له وصادق المتابع ة لرسوله وصدق التعامل مع كتاب الله جل وعلا فلنصيحه لهذا الرسول الكريم نشر سنته و ا ل د ع و ة لها والتمسك بها وعصر ا ل م ت ا ب ع ة في سائر اعمالنا من عبادات ومعاملات وكل ما يتقرب الناس به إ ل ى الله ان ي ت ق ي د بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل شيء أ ح د ث بعد ه ف إ ن في سنته غنى عن كل ما احدث ل أ ن الشيء الكامل لا يحتاج إ ل ى اضافات ولا يصح أ ن يدخل عليه أ ش ي ا ء ل أ ن ما كمل إ ن م ا ي ت ض ر بما يضاف إ ل ي ه الله اكمل الدين لعباده قبل و ف ا ة رسوله صلى الله عليه وسلم و ا ل ن ص ي ح ة ل ا ئ م ة المسلمين لو اراد الانسان ان يتكلم على ما تستحقه ا ل ن ص ي ح ة لله او لكتابه او لرسوله لوجد لو المجال ر ا س ع ه ولكن الاوقات تحكم التصرفات و ا ل ن ص ي ح ة ل ع ل م ه المسلمين الدعاء لهم بالتوفيق والاجتهاد في ذلك وارشادهم و و ح ظ ه م عن ارتكاب ما لا يحل واعانتهم على الخير وحظ الاخرين على الاحسان اليهم ب ن ص ه م والتعاون معهم على ه د ا ي ة البشر و ا ق ا م ة العدل ونشر الفضل وكمل ع ا باطل ونصره الحق وطاعتهم فيما ي أ م ر و ن به ما لم ي أ م ر و ا ب م ع ص ي ة الله ف إ ن ه لا ط ا ع ة ل م خ ل و ق ك م م ع ص ي ة الله ويقول نبي الله إ ن م ا ط ا ع ة ب ا ل معروف صلوات الله وسلامه عليه ا ل نصرهم إ ع ا د ت ه م على الحق ونصرهم ت ان ا ص ا ب و ا نصرتهم في صوابهم وان اخضعوا نصرتهم لبيان خطئهم وارشادهم وحثهم على الصالح والاصلاح والتحذير من ا ل ف ر ق ة التي لا ت ج ر على الناس الا بؤسا وبلاء وشقاء ومحن فان اثار التفرق لا تنتهي الى غ ا ي ة ولا تقف عند حد بها تخرب ا ل أ و ط ا ن وبها تسلك الدماء وبها تدمر المصالح وبها ت ت ل ف ا ل أ م و ا ل وبها يشاع الفساد فلا بد ل ل إ ن س ا ن أ ن يكون ناصحا لمن ولاه الله ا ل أ م ر عليه إ ن قدر على إ ر ش ا د ه وبيان الحق له فعل و إ ن لم يقدر دعاله بالهدايه و ا ل س ل ا م ة من ا ل أ خ ط ا ء ت ع ا ل ه ا ا ل ب ص ي ر ة و م ع ر ف ة الحق و ا ل أ خ ذ به وحمل الناس عليه و ا ل س ن ة السلف وهديهم ولسان حالهم وقائلهم لو أ ع ل م أ ا اني د ع و ة م س ت ج ا ب ة لدعوت بها ذ ا ل س ل ط ا ن وما كانوا أ غ ب ي ا ء ولا كانوا جهلا ء و ل ك ا ك افضل م اجل ن ي و ن ه ن ا افضل من اجل ان يكون هناك ا ف ع ل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ه ا ل من اجل ان يكون ه ن ا ا ل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ا ل ا يكون هناك افضل من ا ل ا يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ه ف ض ل من ا ح ل ان ي ك و ه ن ف ض ل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ا ي ك و هناك افضل من اجل ان ي و ن ا ك افضل من ا ل ان يكون هناك افضل من اجل لانت إ ل ى غ ا ي ة ولذلك صدره النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان عادلا ب أ ن ه أ ح د ا ل س ب ع ة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله لما فيه من النفع العظيم فالدعاء لهم بالصلاح و ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل ب ص ي ر ة في الدين و ا ل ش ج ا ع ة في حمل الناس عليه من النصح ل و ل ا ي و وللم... لمن تولي عليهم و ا ل ن ص ي ح ة ل ع ا م ة الناس تعليم جاهلهم وتنبيه غ ا ف ل ه م و إ ي ق ا ظ نائمهم عن الخير والتعاون معهم على البر والتقوى وتبصيرهم وبيان الحق لهم و تحذيرهم من ارتكاب معاصي الله ف إ ن المعاصي من أ ع ظ م أ س ب ا ب زوال النعم و حلل النقم ف إ ن ه ما من ب ل ي ة و لا م ص ي ب ة و لا ك ا ر ث ة حلت بالعباد إ ل ا بسبب ما ارتكبوه من الذنوب و ما اجترحوه من السيئات و ما يعفو الله جل و علا عنه ويتجاوز اعظم واعظم ولو ان الله يواخذنا بما نفعل لكانت الحال غير الحال ولو ياخذ الله الناس بما كشفوا ما ترك على ماريا من دابه لكن الله جل وعلا عفو كريم وغفور رحيم يملي ويعفو ويحب ان يتوب العباد اليه و ي ف ر ح ب ت التاب و و ب ة ي ت ج ا و ز عن ا ب ق ا ل س ي ئ ا تاب ويغفر ويقول وإني لغفر لمن ت و ي غ ف ر ذ ن و ب ه و ي ق و ل و ه ن ي ل غفار ل م ن ت ا ب و ي ق و ل جل من قائل ولي عباد ي ا ل ذ ي ن أ س ر ف و ا ع ل ى ق ه ا س ي م لا تقلق من ر ح م ة الله إ ن الله ي غ ف ر ا ل ذ ن و ب جميعا إ ن هو ه ا ل غفور ا ل رحيم فنفع ل ع ا م ة الناس أ ن ترفق بهم وتعتني بامورهم ان تحب لهم الخير لا يؤمن احدكم حتى يحب ل أ خ ي ه م ا يحب لنفسه أ ن تجتهد في ذلك و إ ذ ا ر أ ي ت من لم تر ى أ عمله وقدرت على إ ر ش ا د ه ونصحه ف إ ن ا ل أ م ا ن ة تقتضي منك أ ن تنصحه وترشده وان لم تفعل فقد أ ض ع ت ا ل أ م ا ن ة وسوف ي س أ ل الله جل وعلا كل مؤتمن عن ا ل أ م ا ن ة إ ذ ا أ ض ا ع ه ا فاحذر أ ن تكون في موقف ولا حجه لك أ ر ى الاسئله ك ث ي ر ة و ا ق ب عند هذا الحد و أ س أ ل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان أن ل ا يفرق جمعنا إ ل ا وقد هدانا سواء السبيل وتجاوز عن سيئاتنا وقبل منا صالح ا ل أ ع م ا ل وغفرنا ذنوبنا اللهم يا حي يا قيوم يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ن س أ ل ك ب أ ن ك أ ن ت الله الذي لا إ ل ه الا انت قلت وقولك الحق وقال ربكم د ع و ن ي استجب لكم وقلت وانت أ ص د ق القائلين و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي خليف اجيب دعوه الداع اذا دعان نسألك يا إلهنا وأن ل اللهم ت يا حي يا قيوم اغفر لنا ولامواتنا واحيائنا وتب علينا واصلحنا واصلح ل ر ي ا ت ن ا وازواجنا وسائر قرباتنا وجميع المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم امنا في هذه الدنيا اللهم يا حي يا قيوم ارفع المسلمين الباساء والمحن والفتن والحروب والخطوب و أ ح ل محل ذلك يا ذا الجلال و ا ل ك ر ا م ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن والتعاون على البر والتقوى والعمل الصالح الذي يرضيك عنهم يا رب العالمين اللهم أ ص ل ح ق ا د ة ا ل أ م ة في كل مكان اللهم اهد ينسبنا السلام اللهم اجعلهم ر ع ا ة أ م ن ا يخافونك ويرجونك و ي ح س ن ر ع ا ة عبادك ويتقونك في العباد يا ذا الجلال و ا ل ك ر ا م اللهم و ف ق و ا لما تحب وترضى ومن سبق في علمك يا حي يا قيوم الا يستقيم فاستبدله لمن يخافك ويرجوك يا مجيب الدعاء اللهم خص من وليته أ م ر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد اللهم ش د أ ز ر ه وقوي عزيمته وامنحه ا ل ب ص ي ر ة في الدين واجعله دائما بين خوفك ورجائك و ع ص ر التوكل عليك وصدق ا ل غ ي ر ة على دينك يا مجيب الدعاء اللهم احفظ به امن البلاد وانصر به الحق فيها واجمل على يديه ك ل م ة الولاه في كل مكان واجعل عمله كله خالصا لوجهك نافعا لعبادك متبعا به س ن ة نبيك يا إ ل ه العالمين سبحانك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بك و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحابته والتابعين لهم باحسان إ ح س ن ودين الله الله ا ل و بسم م د لله والصلاة ل و ا ل م على خير خلق الله خير ي س د الى ونبينا و محمد ع آله إلى وصحابته أثره واهتدى بهداه ومن اكتفى بهداه إلى يوم الدين جزاكم وأجزا الله خيرا فضيلة الشيخ لكم والعطاء يقول السائل أنتم بارك الله لكم فيكم مثوبة أنتم فضيلة يقول ان دين ا ل إ س ل ا م كامل لا يحتاج إ ل ى ز ي ا د ة يقول ولكننا نشكو في هذا الزمان البدع ب أ ن و ا ع ه ا فما هو السبيل للخلاص من هذه البدع علما ب أ ن ا ل ع ا م ة متبعون في ذلك السبيل م ن س ر و إ ن م ا يحتاج إ ل ى قاصد ف إ ن من قصد السبيل الحق وجد الطريق ة فسيحا واضحا جليا ما على الانسان منا الا ان يتوجه الى س ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيها الخير و ا ل ب ر ك ة والبيان الواضح ولا شك ان كثيرا ممن يدعي العلم و ا ل م ع ر ف ة قد تخفى عليه المسالك ولا يهتدي للطريق الواضح فيركب الطرق ا ل م ل ت و ي ة والمسالك ا ل م ن ح ر ف ة ف ت ن ع به عن الصراط السوي ما ع ل ا ل إ ن س ا ن إ ل ا أ ن ي س أ ل عن س ي ر ة نبي الله صلى الله عليه وسلم و إ ي ا ه ثم إ ي ا ه أ ن يغتر بمظاهر من يرى ف إ ن المظاهر ليست ب ح ج ة و إ ن ا ل ح ج ة بكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولا شك أ ن هذه ا ل ب د ع ة ا ل م ت ك ا ث ر ة لم ت أ ت ي في يوم و ليله ولا في س ا ع ة و د ق ي ق ة و إ ن م ا هي رخام و ح ص ل ة أ ع و ا م و مئات السنين تحتاج إ ل ى ع ز ي م ة ص ا د ق ة ولا سبيل إ ل ى الخلاف منها إ ل ا بالصدق التوجه إ ل ى الله و إ ل ى كتابه و س ن ة نبيه صلى الله عليه و سلم ولا سبيل إ ل ى ذلك الا بالرجوع الى اهل العلم المعظمين للسنه المقدمينها على, على قول كل احد من البشر وبحمد الله كتب السلف بين ايدينا و م ل ئ ة بالتحذير من البدع فان في الحديث الصحيح ان كل ب د ع ة ض ل ا ل ة وان كل ض ل ا ل ة في النار وليس في ا ل إ س ل ا م ب د ع ة لم يكن لها أ ص ل ويقال عنها حسنه بل الدين لا يحتاج إ ل ى شيء يضاف إ ل ي ه و إ ن م ا يحتاج لمن يصدق للقيام به والتنسق به والعمل بمقتضاه فنسأل فضيلة أن يهدينا سواء السبيل السائل الله الله يقول جزاكم خير شيخ هل يجوز هجر المبتدع المسلم اكثر من ثلاث ليال الحديث الوارد الصحيح عن المشتمل على النهي عن الهجران انما هو بين المسلمين اذا كان الهجر لامر د ن ي ا اما الهجر من اجل الدين ل ل ع ق ي د ة فهذا امر مطلوب ومن لم يقم به فقد نقص ايمانه بقدر م ن ت ق ص من ذلك فاذا كان هذا م ب ت د ع لا ينتفع ب ا ل م خ ا ل ط ة واذا هجر واجتنب شعر ب ا ل و ح ش ة وحث ب ا ل و ح د ة شك ان هجره ر ح م ة به و إ ح س ا ن اليه ولو طار الامد جزاكم الله, الله خيرا هذا س ا ئ ل يقول أ ن ه ينصح والده بعدم حضور ا ل م ا س م الذي يكون في اليوم الثالث للميت ويحصل فيه اجتماع وختم ل ل ق ر آ ن فيرد عليه بقوله أ ن هذا الاجتماع للخير وان الله أن يد الله مع ا ل ج م ا ع ة فكيف يرد عليه لا الله مع الجماعة لكن ما هي هذه الجماعة قد تكون الجماعة الظالة فالتي ما معها شك الشيطان تكون أن يد هي يد قد هذه مع و إ ن م ا يد الله مع ا ل ج م ا ع ة ا ل ث ا ب ت الثابتة على دين الله المتمسكه ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاجتماع وهذا الماتم هل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إ ل ي ه هل دعا إ ل ي ه خلفاء الراشدون هل شهر امره بين ا ل ص ح ا ب ة رسول الله هل هو خير و غفلوا عنه و م ع ا د الله ان يغفروا عن الخير العظيم إ ذ ن لا يخلو إ م ا أ ن ي خ ل و تركوه أ و غفلوا عنه و م ع ا د الله ان ي غ ف ر عن الخير و الفلاح و إ م ا أ ن يكون ابتداعا و هذا هو الحق أ ن ه الابتداع لكن عليك أ ن ترفق ب أ ب ي ك و تحسن مناصحه و مجادله وترد عليه ا ل إ ي ر ا د ا ت التي تكون م ق ن ع ة ومؤثره ان تذكر له أ ن هذا عمل لا أ ص ل عن ا ل ص ح ا ب ة ولم يفعل في ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات من ذريه ت من مات في حياته ومن أ ع م ا ل ه من مات في حياته ومن أ ص ح ا ب ه من مات في حياته ولم يضع مات من صلى الله عليه وسلم ثم أ ص ح ا ب رضي الله عنهم مات افضلهم وقتل بعده أ ف ض ل ه م وقتل ب ع د ذلك ايضا افضلهم أ ف ض ل ه م ثم قتل أ ف ض ل ا ل ب ق ي ة ولم يتخذوا مات فليسع الناس الصادقين في م ت ا ب ع ة رسول الله ما وسع صحابته رضي الله ع ن ه و ا ر ض ا ه جزاكم الله خيرا سائل يقول مسلم وجار لي ولكنه تارك ل ل ص ل ا ة نصحته فلم يستجب هل يصح لي أ ن أ ج ا م ل ه مسلم تارك ل ل ص ل ا ة لا شك أ ن هذا أ م ر عظيم تارك ا ل ص ل ا ة لا إ س ل ا م له يقول النبي صلى الله عليه وسلم و ذلك في احاديث ك ث ي ر ة امرت ك ن ي ق ا ت ل ا ل ن ان س حتى يشهد ا ل الله ه ا ا ل ل و ن ي ر س و ل الله و ي ق ي م ا ل ص ل ا ة و ن ان ا ل ز ك ا ة ف م ذ الله ف ع و ا ذ ك ع ص و ا م ن ي دماءهم و ا إلا م و ل و ن ان ا ل س ل ا م و ح س ا ب ه م على الله من لا ي ص ل ي ل و ن ان له اذا ك تعمد ص ل ا ة و ا ح د ة م ح ب ط الله ع م ل ف ك ا بترك ا ل ص ل ا ة ترقا كليا جاء ف الصحيح في البخاري وغيرها من ترك ا ل ص ل ا ة العصري فقد حبط عمله والعمل لا يحبط مع بقاء ا ل إ ي م ا ن فتارك ا ل ص ل ا ة ل ا د ل له ينصح ويحذر ف إ ذ ا لم يسترد فليس له الا الهجران مع م و ا ص ل ة ا ل ن ص ي ح ة و ل ا ه ت د ا لما جاء ت ا ل ق ر آ ن الكريم من قصه بني إ س ر ا ئ ي ل عندما أ م ر الامرون ولم ينته ى المنهيون قال ا ل آ خ ر و ن لم تعظون قوما ل ل ه م ه ل ك م أ و معذبهم عذابا شديدا فقال الناصحون م ع ذ ر ة إ ل ى ربكم ولعلهم يتقون وهل صحيح ما يقال أ ن الله عز وجل خلق الدنيا للرسول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان ما يقال أ ص د ق من قول أ ك ر م الخلق صلى الله عليه وسلم بل من خالق الخلق الذي يقول وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون الله أ ك ر م ا ل خ ل ي ق ة المؤمنون وما خ ل ق إ ل ا لعباده الله و أ م ا الاحد في الباطل لولاك لولاك ما خلقت الافلاك وامثال هذه ا ل ت ر ه ا ت فهذه معاذ الله أ ن يكون فيها شيء من الحق بل هذه من الباطل ومن مولدات أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م الذين ساعهم س ر ع ة انتشار ا ل إ س ل ا م و ت أ ث ي ر ه على ق ل و ب وازالته لسلطان الكفر والضلال والشرك ف أ ر ا د و ا ان ي خ ي د و ا ل م س ل م ي ن بما يض... يعملونه ويعملون من شر وبلاء ويابى الله إ ل ا أ ن يتم نوره قراءة واما ق ر ا ء ة الفاتحه على ا ل ق ب ر فمن البدع لا شك أ ن ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وهي ا ل سبع المتاني وهي اعظم س و ر ة انزلت ولكن قراءتها في موضع لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ت ق ر أ ليتقرب الى الله بذلك فهذه من البدع والبدع كلما احدثت ب د ع ة هجر بسببها س ن ة حتى يهجر غالب ا ل س ن خيرا يقول ف ض ي ل ة الشيخ أ ش ه د الله أ ن ي أ ح ب ك م في الله و ي س أ ل عن حكم من دخل المسجد في وقت النهي فهل يؤدي ت ح ي ة المسجد وكذلك حكم الانفراد عن الامام في الوتر عند ص ل ا ة التراويح أسأل أن وأن الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المكان المبارك المتحابين الله التحابب هذا يرينا آثار هذا في جنة عدن من في في في ا ل ص ل ا ة في وقت النهي فيها خلاف بين أ ه ل العلم و ا ل ص ل ي ح الراجح من حيث الدليل أ ن ذوات ا ل أ س ب ا ب تصلى في اوقات النهي من دخل المسجد وصلى فلا ينبغي أ ن ينكر عليه ولو كان بعد ص ل ا ة العصر فقد جاءت ا ل أ د ل ة على جواز ا ل ص ل ا ة منهاما يعتبر من العمومات ك ا ل أ م ر بان لا يجوز حتى يصلي ومنها بالخصوص ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين و... لما صلى الصبح جالسين ء لن يصلي ص ن ا د ا ه م ا فجاء فج... أ و ج ا ء بهما ت ا ر ع د ف ر ا ئ ص ه م ا فقال ما لكم أ ن تصلي ا م ع ن ى ع ل ى س م ا م مسلمين قال صلينا في رحالنا قال لا تفعل اذا صليتما في رحالكما فدخلت مسجد و ق ب الصلاة فصليت تكن ل ك م ن ا ف ل ة و ر أ ى رجل صلي نافلها بعد الفجر فقال اا الصبح أ ر ب ع ا قال إ ن ي لم أ ص ل ي ر ك ع ي الفجر فسكت عنه وفيما يتعلق بمكر الطماط جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء فالصحيح جواز أ د ا ئ ي تحية المسجد ولو في اوقات النهي والدخول مع ا ل ج م ا ع ة يعز الدخول مع ا ل ج م ا ع ة لمن صلى العصر قبل ان ياتي الى مسجد فوجد ا ل ص ل ا ة تقام واما ما يتعلق بالانفراد ع ن الامام في ا ل ص ل ا ة الوتر فنحن في هذا الزمن كثر متفقهون الذين يقرؤون شيئا من العلم فيظنون أ ن ه م أ ت و ا على العلم بحذافيره و أ ح ا ط و ا به خبرا وادراكا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصيع أ ن من صلى مع ا ل إ م ا م حتى ينصرف كتب لك انما صلى الليل كله فهذا الذي يترك ا ل ص ل ا ة مع ا ل إ م ا م أ و ي ف ا ل ق ه في ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة هل يصدق عليه أ ن ه صلى حقا مع ا ل إ م ا م حتى انصرف ا ل ج ر أ ة على ت ض ل ي ل الناس أ و ا ل ج ر أ ة على م ف ا ر ق ة ا ل ج م ا ع ة مما يعرض ا ل م ر أ ة للهلاك الذئب إ ن م ا ي أ خ ذ من الغرم الخاصيه إن يد الله مع الجماعة مع كما ان بعض الناس في التهجد او في اول الليل اذا صلى عشر ر ك ه توقف عن ا ل ص ل ا ة ك أ ن ا ل ص ل ا ة لا يجوز ان ي ز ا د على ذلك الا ر ك ع ة مع ان ا ل ا د ل ة التي في حكم ا ل ص ر ي ح ة دلت على عدم تحديد عدد, عدد ا ل صلوات الليل ص ل ا ة الليل مثنى مثنى وهذا اللفظ في ل غ ة العرب يقصد التكرار الى ما لا ن ه ا ي ة فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه توتر لام مضى ويقول الحديث الاخر الصحيح حجي عمرو بن عبسه لما س أ ل قال اي الليل اسمع قال جوف الليل الاخر ثم بين ا له ان يصلي ما شاء ف إ ذ ا خ ش الصلح صلى ر ك ع ة ثم إ ذ ا صلى الصلح قال أنه أ م س ك عن ا ل ص ل ا ة حتى ت ط ل ع الشمس و ت ر ت ف ع في درم ح ثم صل ف إ ن ا ل ص ل ا ة م ش ه و د ة م ح م و ر ة حتى يقوم قائمه ا ل ظ ه ي ر ة ثم أ م س ك إذا آ خ ر ه ثم صل حتى تصل العصر ثم أ م س ك إ ل ى آ خ ر ه هل هي حديث غيرها وغيرها يدل على عدم التحديد ثم فقه السلف و آ ث ا ر ه م و هي بين أ ي د ي ن ا بحمد الله كلها تدل على عدم التحديث فينبغي ل ل إ ن س ا ن الا يستقل ب ا ل ر أ ي بنفسه و الا يحسن بفهمه ا ل إ ح س ا ن الذي يصرفه عن مفاهيم السلف رضي الله عنهم و الراهم م جزاكم الله خيرا يقول السائل نرى الشباب يختصمون فيما بينهم بعضهم يصف البعض بالبدع و ا ل آ خ ر يصفهم ب ا ل ح ز ب ي ة وتاركين مجال ا ل د ع و ة إ ل ى الله فهل من ن ص ي ح ة للشباب عامه لا شك أ ن شباب ا ل أ م ة ينبغي لهم أ ن يكونوا أ ك ث ر تبصرا و أ ك ث ر تادبا فيما بينهم و أ ك ث ر م ع ر ف ة في أ د ب ا ل م ن ا ظ ر ة و ا ل م ج ا د ل ة و أ ن ل ا يعطوا أ ن ف س ه م ص ل ا ح ي ة إ ص د ا ر ا ل أ ح ك ا م على ا ل آ خ ر ي ن بل إ ذ ا أ ش ك ل عليهم أ م ر ف ل ي ر ج ع و ا الى علمائهم وليحترموا ا ل ت ج ر ب ة ا ل ط و ي ل ة وماجان التعليم الطويل ف ل ي ع ر ف ا ل أ ه ل ذلك الفن قدرهم وليحسنوا الظن بفهمهم فان السن المبكر تجربته قليله و خبرته باقوال اهل العلم وما دوروه في كتبهم ليست كخبره ولائق السابقين فليحسن المراجعه لهم ولا ينطوي على خ ط أ او على كراهيه او اتهام و يجب ان يكون هدف الجميع اصابه الحق و ل ا ه ت د ا ء بهدي سيد الخلق صلى الله عليه و سلم لا شك أ ن أ م ة يجب أ ن لا نكون شيعا و أ ح ز ا ب ا يجب أ ن نكون يدا و ا ح د ة و أ م ة و ا ح د ة و ف ر ق ة و ا ح د ة و أ ن نتجنب ا ل ف ر ق ة والتفرق ف إ ن التفرق شر وبلاء يحمل على البغضه و يباعد بين ا ل م ح ب ة مع أ ن المحبه من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة و أ ن ا ل ت ع ا د ي و التنافر من أ س ب ا ب دخول النار نسال الله السلامه من النار و الفوز بدخول الجنه ة جزاكم ا ل ل خير الشيخ يقول فضيلة يدعو سائل ما الأولى لا هذا جاهل على شك حكم من أن ومريض ن س أ ل الله أ ن يمنحه م ا ل ب ص ر ة في الدين والعلم النافع و ا ل ع ا ف ي ة مما هو فيه هل يدعو عليهم يخشى أ ن يهديهم الله إ ذ ا كانوا ظلالا يسوء أ ن يهتدي من ظل أ و يخشى ان الله يستجيب دعاءه أن, ان دعا لهم ولا يحب لهم ا ل ه د ا ي ة ثم هل ق ر أ س ي ر ة السلف و ر أ ى أ ن ه م يدعون على و ل ا ت ولا يدعون لهم ويدعون الناس ض د ه م ولا يدعونهم إ ل ي ه م أ و أ ن ه أ ه د ى من اولئك و أ ر ش د و أ ع ل م م ا يحبه الله ورسوله ينبغي لكل واحد أ ن يراجع نفسه ويحاسبها ق ب ل أ ن يحسب ا لو د ع و ت ل أ س ج د أ د ل ا ل أ ر ض أ ن يهدي ه الله لكان هذا العمل العمل منك عمل ا حسن وجميل فكيف ي ن ك ان و ا ممسكين ب أ ز م ت ي مقاليدي ا ل أ م ة و د و ل ه م ب ا ل ه د ا ي ة و ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل ب ص ي ر ة و ا ل ص ل ا ح و ا ل ر ف ق ب العباد و ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م أما الدعاء عليهم فهو ح ل ا ل م ب ي ن نعم ج ز ا ك م الله خ ي ر ا يقول ا ل س ا ئ ل فضيلة ا ل ش ي خ إن كثير ا ن ا ل ن ا س يقصرون في كثير من ا ل أ م و ر مثل إعفاء ا ل ل ح ي ة و ت ق ص ب ح ت ا ص ب و ت اصبحت اصبحت ا ص ح إ ص ل ا ح ا ل ق ل ب أ م ا هذه فهي قشور ا ل د ي ن فما ن ص ي ح ت ك م ل ه ؤ له... ل ا ء ا ل ت ا و ب ل ت ا ص ب ح ن اصبحت اصبحت ا نقدر على معرفة م ا ي س ح ت ا ن ف ي ه ا و إ ح ت ت ت نستدل على الباطن بالظاهر فمن كان ظاهره وباطنه سوى في الخير فهنيئا له ومن كان باطنه وظاهره سوى في الشر فخيبه له إ ل ا إن ه د ا ه الله ولا شك أ ن التمسك ب ا ل س ن ة و ا ل ت أ د ب ب آ د ا ب ا ل إ س ل ا م من دلائل الايمان إ ي م ن ومن ا ل إ يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم الامام بضع وسبعون ش ع ب ة أ ع ل ا ه ا قول لا إ ل ه إ ل ا الله و أ د ن ا ه ا إ م ا تصل الى عن الطريق والحياء ش ع ب ة من ا ل إ ي م ا ن ويقول إ ن م ا أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا لم تستح ي ف ا ص ل ما شئت إ ع ف ا ء ا ل ل ح ي ة أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم وامره صلى الله عليه وسلم يجب ان نطيعه وقد حذرنا ربنا من معصيته فقال جل من قائل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وهذا التحذير انما هو من القادر على كل شيء جل وعلا لا شك ان اعطاء اللحيه ق د جاء الامر به من رسول الله صلى الله و اسبان الثياب جاء النهي الشديد والوعيد الشديد على من اسبل ثيابه لا ينظر الله الى من جر ازاره خياله ما اسفل الكعبين في النار الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة في هذا ذلك الباب غير في من ما كان فوق الكعبين ف ا ل أ م ر فيه يسير لا يعاب على من كان ت و ب ه إ ل ى الكعبين أ و أ ع ل ا ه ولا يعاب على من قصر إ ل ا أ ن ه يجمل ب ا ل إ ن س ا ن أ ن يهتم بما عليه الناس يتعارفون بما ليس بمحرم ف إ ن ا ل ش ه ر ة مما يلفت الانظار وقد يسبب في بعض ا ل أ ح و ا ل مضايقات و أ ذ ى والمسلم ينبغي له أ ن يتجنب ما يسبب له إ ي ذ ا ء و إ ي ل ا م ا اذا أ م ك ن ه تجنبه بدون أ ن يرتكب أ م ر محرم ف... ج ز ا ك م الله خ ي ر يقول السائل في السائل البلاد ل ا بعض ع تنتشر أ م ا ل الشركية تدعاء ا ل م و ت ى و ا ل ذ ب ح ل ه م وغير ذ ل ك من الشرك ا ل أ ك ب ر من العلم أن ا ل ذ ي ن يقعون في هذا الشرك ي ع ت ي دون أ ن ه م ع ل ى حق و أ ن ه م ع ل ى ا ل إ س ل ا م لوجود من لذلك. يقول د ع ه م لذلك ي ا ل س ا ئ ل فهل يرون ع ذ ب ج ه ل ه م و ه ل نعتبرهم ك ف ا ر ا و ل ا ن صلي وراءهم و ل ا ن أ ك ل ذ ب ا ئ ح هم من ذ ب ح ل غ ي ر الله أو دعا غير الله جل وعلا من غائب أ و ميت من إ ن س ا ن أ و جني فهذا هو الشرك ا ل أ ك ب ر إ ن مات عليه مات جزءا من ما يتعلق بهذا السؤال و أ ن ه ينبغي أ ن نكون ج م ا ع ة و ا ح د ة والله جل وعلا ذم ا ل ش ي ع ة و ا ل أ ح ز ا ب و ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم يخبر ان المسلمين يد واحد يسعى بذمته نبناهم وتحصيل ذلك و إ د ر ا ك ه ب م ت ا ب ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا ن ن ظ ر اردنا أ أ ن ننظر إ ل ى الواقع في عالمنا اليوم وجدنا أ ن ما يترتب على ذلك في من أ خ ذ بهذا ا ل م ب د أ يترتب شر عظيم وكذب م خ ش و ف ودعايات م ف ض و ح ة ووعود لا يتحقق شيء منها و ا ل ش أ ن في أ م ر ا ل إ س ل ا م أ ن ه على منهج رباني ينبغي أ ن يكون ج م ا ع ة و ا ح د ة ولا يجوز للمسلم أ ن يكون في جماعات متعدده تره هنا وتره هناك بل ينبغي أ ن تكون ا ل د ع و ة كلها لاتحاد ا ل ك ل م ة وتوحيد الصف ولم الشمل و إ ع ل ا ء ك ل م ة الله ونشر س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا تحقق ذلك اجتمعت القلوب وتراثت الصفوف و ا س ت ح د ث ا ل م س ي ر ة و أ م ل ت ا ل ق ا ف ل ة من العثرات و ر ا ل ك ا الله يلطفنا. الله ت فلسى يلطف ل سيدكم خير ع ل ك م من ت ك ن منهم ف ض ي ل ة شخص ا ل س ؤ ا ل الله أ و الذي سأل عن ان يلطف ة كدعاء م و وكذا ت ه بجهلهم ل يعذرون وليعتبرهم、كصار. اما ر أ الجهل لا. لا يعذر احد بارتكاب الشرك لجهله الشرك لا يعذر احد اذا ارتكبه جاهلا فان المشركين في الجاهليه كانوا يشركون بجهل وكانوا يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله الزلفى ويرون انهم على هدى ويقول عن محمد لما قال قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله قالوا أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا و ا ح د ة ا ل إ ن س ا ن قد يعذر بجهله إ ذ ا كان مثله يجهل ذلك ا ل أ م ر إ ذ ا جهل أ د ا ء عملا من ا ل أ ع م ا ل ومثله ومجتمعه يمكن أ ن يجهل ذلك كمن أ س ل م في بلاد الكفار ولم يجد من يعلمه أ م ا أ ن يشرك ا ل إ ن س ا ن ويدعو غير الله ويستعيد بالجن ويذبح ا ل أ م و ا ت ويطهر أ ن بالقبور ثم يقال عن هذا ج ا ه ل م ع د و ر هل وجد هذا العمل منصوصا في كتاب الله أ و أ ر ش د إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و أ ث ر على ا ل ص ح ا ب ة والتابعين وسلف الامه الصالح لا شك أ ن من ارتكب الشرك ومات عليه لا يعذر إ ن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والايه الاخرى إ ن ه م يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة وماواه النار وما للظالمين من أ ن ص ا ر جزاكم ا ل ل ه خير ا ل ل فضيلة الشيخ دعته جماعة يظهر علي س ا جماعة ا ئ يظهر دعته ل ص ل ا ل ل خ ر و للدعوة فهل يخرج معهم؟ يجب نتحاول ج يخرج يجب معهم معهم بالبدع فهل لا و إ ن كان ظ ا ه ر ه ا خفيفا و سهلا ولا يظهر علي ه ما يرثر من يجب أ ن ي ح ك م تصرفاتنا و ميولنا و ع و ا ط ف ن ا و ت و ج ه ن ا ما ث ب عن ا ل ل ه وعن ر س و ل ه صلى الله عليه و سلم فما دل علي ه ا ل د ل ي ل من ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة فهو الحق و الهدى وما لم نجد عليه دليلا فلا نتقرب إ ل ى الله به وان أ ح س ن ا ل ظ ن بهم و أ ع ج ب ت ن ا مظاهرهم و أ ع ج ب ن ا كلامهم واثار سنتهم ف إ ن الدين إ ن م ا يؤخذ من كلام الله وكلام ر س و ل صلى الله عليه وسلم وفيهما الخير والكمال والهدي والفلاح جزاكم الله خيرا سؤال يقول ف ض ي ل ة الشيخ ما حكم الحلف ب آ ي ا ت الله آ ي ا ت الله ك ث ي ر ة إ ن كان يقصد آ ي ا ت الله ا ل ق ر آ ن الكريم ف ا ل ق ر آ ن كلام الله وهو ص ف ة منصفاته والحلف بالله وبالصفات جائز بل هو المطلوب و إ ن كان الحلف ب آ ي ا ت الله ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر فهذه م خ ل و ق ة ولا يحل الحلف ب مخلوقتنا ج ز ا ك الله خيرا س ا ئ ل ة تقول وضعت لزقه وكذا على ظهرها وهي حائض ثم اغتسلت وهل عليها أ ن تنزعها إ ذ ا كان نزعها يفوت عليها ما ارادت من علاج وشذا فلا عليها و إ ذ ا ع ز ا ل ت ه ا فلتغتسل مره اخرى ل أ و إ ن كان إ ز ا ل ت ه ا لا يضرها وبعد ا ل ا ت س ا ل ي فلزق محلها أ خ ر ى فلا شك أ ن ه ينبغي لها ذلك جزاكم باتجاه الله خير. يسأل عن الوقوف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم واضع عن يديه كما يضعها الصلاة اليدين النبي الله الناس الله توقيرا أصحابه رضوان حكم وسلم وسلم وسلم وأعظمهم توقيرا له أصحابه الله عليهم ولم يسأل صلى عليه صلى عليه صلى عليه له الله يديه بقدره خير في يفضلنا قبر رفع قبر أعرف عن عن وعن ه ي ئ ة من هيئات وقوفهم لنعلم كيف كانوا يفعلون ما كان يقف أ ح د ه م ممسكا ليديه كانه في ص ل ا ة و إ ن م ا كان من ي أ ت ي إ ل ى ا ل خ ب ر إ ن م ا يقول السلام عليك يا رسول الله و إ ذ ا صلى عليه فحسن ثم يتحول إ ل ى الصديق فيقول السلام عليك يا أ ولكن يقولون ان ل ك ثم يتحول إ ل ى ف ا ر و ق ف ق ل ا ل س ل ا م ع ل ي ق و ل و ر ا م يكون ح ه ذ ل ك و ل ا يشرع ا ل د ع ا ء عند ا ل ق ب ر ف إ ن ا ل س ل ا م على ا ل ن ب ي د ع ا ء ل ه ك م ا أن ا ل س ل ا م على ان هناك س ل ف ا ر و ق د ع ا ء ل ه م ا ف ا ل م ش ر و ع في ز ي ا ر ة ا ل ق ب ر أو ا ل ن ف ر ا ل د ع ا ء لأهلها والمشروع ح ص ن ا ل أ د ب والتقيد ي ب س ن ة النبي والى لم نعلم سنته صلى الله عليه وسلم نظرنا الى سنه خلفائه الراشدين التي قال عنها صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضو بالنواجب عضوا عليها الله خير. كثيراً ارجو ان يحقق الله لي ولهم وليخوان المسلمين في كل مكان ما في اصطلاح ل امورنا واستقامه احوالنا وسلامتنا من الفتن والبدع والفوز برضوانه جل وعلا واذا اخذ الله امرا تم لام ان شاء الله في هذا المكان إن شاء الله س ا ئ ل يسأل ف ض ي ل ة الشيخ عن حكم التصوير التصوير الذي ب ا ل آ ل ة والذي يحدث منه في هذا المسجد المبارك تصوير التلفاز هذا ليس بالتصوير المحرم الذي ورد الوعيد الشديد على من يقوم به لان هذا في م ث ا ب ة حبس الظل اما التصوير بالرسم والقلم والتطريز والنحت و ا ل ص ي ا غ ة و ا ل ن ج ا ر ة و ا ل ص ي ا غ ة والمعاجين فهذه من الصور التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها اشد الناس عذابا يوم ا ل ق ي ا م المصورون والتي قال عنها لا تدخل ا ل م ل ا ئ ك ة بيتا فيه كلب ولا ص و ر ة اما مجرد التصوير في ا ل ا ل ة وكما يحصل ف التلفاز او في بعض وسائل التعليم فما كان فيه خير ففيه اجر وما كان لا شر ولا خير فعلى ا ل ا ب ا ح ة وما كان فيه من شر كاختلاط وما قد يدعو ل ر ذ ي ل ة وشر ففيه ا ل شر لما يتصل به من صفات و أ م ا تعليق الصور فنعره لا ل أ ن الصور م ح ر م ة ولكن ل أ ن ا ض ا ع ة المال في غير نافع مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير. يقول السائل إذا عمل الإنسان المنكرات الأعمال الصالحة ذلك عمل عدم يقول فهل يدل ذلك على عدم قبول توبته خير بعد قد لا يدل على ذلك ف إ ن ذلك الرجل الذي أ ذ ن ب ذنبا ثم تاب استغفر فغفر الله له ثم أ ذ ن ب ثم ندم فاستغفر فغفر الله له ثم فعل ث ا ل ث ة فقال الله جل وعلا ليعمل عبدي ما شاء يعني ما دام كلما أ ذ ن ب استغفر لكن ينبغي ل ل إ ن س ا ن أن ل ا يثق بنفسه فقد يوافيه ا ل أ ج ر على ذلك الذنب